ne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 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ مِنكُمْ إِن آمَنُوا تَبِعُونَهَا وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا اللَّهُ أَن يُصِيبَ بِكُمْ مِن سُوءٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يهدوكم بعد إيمانكم كافرين